فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز بما اننا في ختام رمضان نسال الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا بالحسنى ليس ذلك ان نتحدث قليلا عن الموت عن هذا المصير المحتوم كل نفس ذائقه الموت والموت في الحقيقه جاءت هنا تسليه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الموت كما قلنا اخواني ليست فناء وانما هي نقله من حياه فانيه الى حياه ابديه من حياه الذل الى حياه العز والكرامه من حياه النقص والكدر إلى حياة الطمأنين والراحة ولكن لمن؟ للمؤمنين الصالحين لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وماس على ذلك ففي الموت راحة والله للمؤمن من سعب الدنيا يقول يشوف ميز ويقول مستريح أو مصطلاح منه مستريحين ما المستريح هو مستراح منه يا رسول الله قال إن كان مؤمنا فقد استراح من الدنيا ومن سعبها والكافر مستراح منه استراح منه البلاد والعباد والدواب يقول سيدنا رسول الله حتى الدواب الحمير والبقر والغنم صراحوا لي صراحوا ربما كانت سازي سبحان الله قلت أمطار يتلقى بيش بسبب معاصي هذا المجرم هذا المجرم الذي كان يحول بين بين المطر بين رحمة الله وبين نعيم المبيلين فعندما يمز ويرفض أنفاسه هذا المجرم العباد والبلاد والدواب والوحوش الكل يسترح يقول لك الحمد يا رب ولو ان أهل القرى أمانوا واتقوا لفتحنا عن بركاته من السماح اذا سبب النكبه وسبب النكسات وسبب الزلازل والفيضانات وسبب ايش الكوارث الارضيه اشد اله معاصي الانسان هذا النحر هذا المجرم هذا الطاغيه هو الذي يحول من ذلك كله اذا اخواني سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان المشركون يؤذونه ويلحقون به النكبات والبلايا وكانوا ينتظرون منه ريبا المنون يقول ريبا المنون تنزل به ان شاء الله يعني سيموتون السريع فقال الله عز وجل انك ميت وانهم ميتون ويقول هنا كل نفس ذائقه الموت ففيها راحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يلاقيه من عانة المشركين وتكذيبهم بالموت بالموت تنتهي الاحزان بالنسبه للمؤمن وبالموت سبحان الله يقع العقاب ويقع العذاب ويقع القصص لمن من الكافرين والمجرمين والذين يحاربون الدين وفي ايضا تسليه للمؤمنين الصالحين لماذا اذا الذي ينبغي الحرص عليه وينبغي التضحيه من أجله هو حياه الاخره لا الدنيا كد وجهد في الدنيا واجمع واجمع واجمع وبعدين ساخرج لا شيء بمترين من الكفاله ارض الاعز الامطار والملايير والأرصدة والعمارات والشركات والفنجات لمن سلقها ان الارض لله يورثها من يشاء منك إذا في هذا تسلية للمؤمنين ما يقبل على الدنيا وإنما الذي يجب أن يقبل عليه هو رضا الله الجنة ونعيمها أن يكون في جوار الله أن ينال الكرامة عند الله عز وجل لأن الحياة الحقيقية وشهدية والله لو كانت هذه خرص حياة الزل حياة الخز حياة الكذر حياة القلق حياة المقص وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كان يعلم هي الحياه الحقيقيه التي ينبغي للمؤمن وصاحب العقل ان يحرز عليه يعمل لها لان المؤمن في الدنيا كعابر سبيل كما قال ابو العلاء كن في الدنيا مثل الغريب او عابر سبيل والغريب يعتز بشيء يرتفع الى شيء او غريب ليشربوا الماء ما يمكن اليه ما يضيفه ما يشوفه ليش إنه غريب كن في الدنيا كلا غريب ليه ما انت سايد. أو او عابس الجيش فكذلك اخواني اذا الموت لا بد منه ولا لا فالحياه محدوده والاجال موقوتة لا بد من الموت يدركهم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ولو كنت تعيش في القصور وفي العمارات والدور لا بد من الموت ولو كنت في حصون محصنه لا بد لك من الموت كذا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او الحسد قل ان الموت الذي تفرون منه كل واحد يفر من موته وما كان النفس ان تموت الا باذن الله يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشير لا بد ان نموت الانسان يموت والجن يموتون والملائكه تموت وحملة العرش يموتون لا بد من الموت الصالحون والطالحون يموتون والمجاهدون و المجاهدون والقاعدون يمزون الحكام والمحكمون يمزون الرؤساء والملوك والسرقه يمزون الظلم والمجرمون والمظلومون يمزون الكل ولا يبقى هنا الا من الواحد القهار كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام إذا الموت إخواني كأس لا بد أن تشربه وأنت تشربه كل واحد منا يشرب. لا بد. وعلى الكؤوس تضر في وقت ما أسيبين. آه بس. آه كنبل. خلاص. ما في لان اللي جاك ما استشرش معك وفي الوقت اللي قد يديك ما استشر خلاص ناموس ولا ذا لا, لا بد ان ولذلك كان في الله عز وجل يقول تركعوا هادئا لذلك لان بالموت ما يمكن ابدا ان تستلذ بشيء لا بزوجه ولا بمال ولا بوظيفه ولا بسياره ولا باي شيء ليه شيء اخذت او لا ولو كان ما كان عندك من مال لا كنت اهزم سلف من وينه خلاص تذكروا هذه من الداخل ويقول ما ذكر الموت في شيء في كثير الا قلله وما ذكر في قليل الا كساره وما ذكر في ضيق إلا وسع وما ذكر في واسع الا ضيق لا كنت بلادي الموت لا كنت وما جاء ان هذا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له وما جعلنا لبشر من قبلك خلق ولا حتى في نوح عليه الصلاه والسلام عمر ألف سنة سنه واكثر من ألف سنتين. ألف سنة سنه 1000 سنه الا خمسين فقس بالدعوه قبلها وبعد الطوفان عاش 1000 وكذا هو بعدين الموز قائل له كيف وجدت الدنيا في الاخر يا نوح كيف اوجدت سالدنيا قال كمن دخل من باب وخرج من اخرى خذ باب المجيد من اخرى لا شيء آلف سنة ولا شيء قال آلف سنة خلاص سبحان الله ولذلك سبحان الله يعني العالم البرزاغي لا يخضع للوقت أمدل ما في زمان ما في ليل ولا نهار ولذلك أصحاب الكهف لبثوا كان في في كهف يوم ثلاثة مئتين سنين أو زادوا تسعة. لان الصيف عوض وقيء لا يقدر الأرض. قالوا يوما أو كل شيء ستقعنا على شيء. قالوا شمس شمس طلعت. وإذا بالأنا مشطر. ما ما وكم اليوم؟ ليش؟ لأنه لا تخضع هذا الوقت هذا لا يخضع لوقت زمان ولا يتخل. شبهو نيل؟ نيل واش بالنوم؟ واش بالليل ونالهار؟ في ساعة؟ ربما تنسى عدن عسل اليوم كلهم ولم يستيقظ قل سبحان الله ويوم يبعث الله الناس ويقولوا كاملة تنسوا القاضي عدس فيه؟ قالوا للمسا يوم راضي يوم فاسأل العاد الدين كم الآلاف السنين من دخول قصر منذ كان عزم هذا كان, كان مرة من سنة من زمان من قرون كان لا يعلم كلم الله مئات القرون أو آلاف القرون حينما يبعث الذين ماتوا آلاف القرون بن ينسى حينما يبعث الجامعة من الزوم اليوم أو بعد اليوم الأنذات بعد الزمان سبحان الله الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة لذلك يقول الشخص واحد الموت باب وكل الناس داخله يا ليس شعري بعد الباب ما اتضاره يعني باب ما تقول لباب اش غريس كن اش من دار واش دار العذاب ولا دار نعيم دار الجحيم ولا دار نعيم ما دار جو أخر. قال له هو رسع قال كل الموت باب وكل الناس داخله يا ليس شعري بعد الباب ما جاءت وقاله فالأصدار دار نائمي إن عملت بما يرضي الإله وإن خلقتك الله أنت بنفسك تتقرر مصيرك والمفتح في يديك تشري الدار بغيت الجنة المفتح في يديك بغيت النام المفتح في يديك العمل والإيمان المفاتحيات الإيمان والسوحيد والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإحسان وبر الوالدية هذا مفتحيات يديك فمتحي يديك والزنا واللوط والريبه والقمر والويلة والكذب والعوق والكذب فمختعش المساح لله فمن شاء فليؤمن من شاء فليصبر انهم ياتي ربهم جميعا اش لو جهنم اش قال لو جهنم لا يموت في ومن ياتي مؤمنا قد عمل الصالحات فاولاء تلك الدرجات العلى جنات عدن من الى الاخ الكريم نحن الدار اللي بغيتي تسكن فيها طرح الان شيء هنا الان عندك دار لا تشري قطعه ارضيه ولا دار كذا ولا لا ولا واحد اخرى شيء على حسب الظروف وكذا لك نفس الشيء المجال مفتوح والشريعه مده ها طريق الجنه ها طريق الناس الزك عياك شيء لمن شاء منكم ان يستقيم اللي بغى يستقيم يتصرف على المستقيم واللي بغى يضطر يتبع وجهه في الحريه عندك هنا جاء جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيضة. النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو رسول الله ومع ذلك جاء جبريل يا ايضا يقول له يا محمد عش ما شئت فانك ميت واعمل ما شئت فانك مجزي به واصحب ما شئت فانك مفارقه واعلم ان شرف المؤمن قيامه الليل بغيت العز وبغيت الشرف والمنزل عند الله قبل الليل صليت سراويح ولم يشيل ان شاء الله رمضان وتنزل عيله الثمر أحب العمل الى الله ادومه وهو إنقلنا كنت تعمل عمز 11 ركعة و 12 ركعة أنا غيشت أعمل ثمانية أعمل وما ومترج قبل وعندك القرآن القرآن من نص عز ربعة في الركعه الأولى وربع في الثانية خلص. طيب او حزب يكون عندك حزب ليه والسانة أحساة القرب قالوا ان شرف المؤمن قيامه الليل وعزه لو قيت العزة والمكان والرفعة استمعه عن الناس في الدنيا لو الناس يعزوك ويحبوك ايسا عزوك تسمع عزوه وما تطلع في الناس يجيوه على ليس الزاقان عزوه زهد الرأس بسوء تطلع على جبه لا وانيوه وان. لان غير الزاقان يقول عادي كيبن حساسا صحي لا عادي بالآله ولو ما اقلاش باللسانه ولكن اللسان وحاله لا لما تطلم من الذي يغنيه الله عز وجل ما تتصلع لجميعه كان الصحابة يبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا حتى كان عمر رضي عضير من الصحابة إذا سقط حسقت حيطان ناقصي واحد أمامه من كل كلدي علاش بيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس شيئا وقالوا في الأمور العادية لين جالس قتله سجى منو كل الله جزى بخير بكلامه لا لينهم بيعوا ينزل وياخذها ولا يسعد لان في السؤال ذل والسائل يجي يوم القيامه وليس به وجهه متعبه العينه هي الشابه العظوم هي العموم العادات والعياذ بالله نعم مساعد. اذا اعطك عدد هو مبشر خلاص ما تعرض للسؤال اي اذا احوال القيام لا بد من الموت يقول الله عز وجل كل نفس ذائقه الموت وانما توزع اجوركم يوم القيامه كل واحد ياخذ اجر توزع وافي كاملا تاخذ اجر كامل حسنا وسيئا عمل صالحا وطالح تاخذ الاجر كنت تعمل الصالحات تاخذ اجرها وافي كاملا تعمل عملت صالحات ومن سيئات ومن جرائم وموبقات لا بد تاخذ اثرا لازم وانما توزع اجوركم يوم القيامه كل واحد حظه فمن يعمل ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى الله ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يقف والذي الله في الطال يرى يطلع في هو يدب ويتأسب ويتحصر ليش ما عبد الله ليش ما ذكر الله ليش ما قراءة كتاب الله ليش ما صلى الله ليش ما خلاص فهذا الوقت ناضق وقت ندى ما ينفع إذا يا إخوان الإنسان ينتهز فرصة فرصة العمل عندك وقص أعطاك الله الوقص ليش يتعمره بطاعة الله عز وجل عندك تندم وتقول يا حسرة على ما فرضته في جنب الله ها؟ أو تقول يا ليس خدمته لحياتي لحياه الآخرة تتحسن؟ ليه تحسن هل تحسن يعني يا ذكرنا الله هذا ليش أنت ما تحسن ما نبكيه فيا جزاكم الله خيرا لابد كل واحد ياخذ جزا وإن من فارق ايشن فمن زحزح عن النار وخل الجنه فقط فاز ف واجب بس خذ الكفه ها هذا فاز قال انا بربح في هذا ده فاز ولا شوف خذ جه هذا فاز ولا خذ الماجستر فاز ولا خذ يعني لا لا فاز فوز فوز لا الجنه انا اللي ربح الجنة فما زحزح عن النار وادخل الجنة الجنة <تصفيق> هذا فات يوم يقال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تدخلون هذه الجنة أدخلتوا بس هنا وأبنتي حسبات وأبنتي حسب وابوه وقال لهم هذا السلام ترجم مرحبًا فتحوا الباب لي ادخلوا لجنة انسوا مع زواجكم الأصناف كلها تعزوك ما هي صنافها انسوا أصنافكم صنف المصلين صنف المزكين صنف الصائمين صنف الحجاج والعنار صنف الذاكرين صنف المجاهدين صنف أصنافهم ثم مع زوج السكن لأن الإنسان يطمأن ويسر سليح حسيك أولاده معك زوج سبعة أولاده معك انسوا معك كرس العين تقريرا لعينك هم أزواجهم تحبارون أنسوا أزواجهم تحبارون يعني تستنعمون وتفرحون وبالصلاح الله ده. يطوفوا عليهم مخدومون لا تذكروا الخدمة نعمة سيدة يكلف الله عز يعني يعني خدام خدام يعني يطوفون أهل الجنة يطوفون عليهم بأكواب بأطعيم وب يعني بكل ما يحسجون سبحان الله ولدانهم مخلابون مخلد ولدان مخلدون ما يخافون ويشربون فشو ايوه الجنه تعرف في وجوه مضره النعيم ايوه وجوه مشرقه سبحان الله في شغل هم فاكرون في شغل هي في جنات ونعيم فرحون بما اتى الله من فضله ها سبحان الله وفيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مركبات من كحاج ملدذات من مال... سبحان مسونات فيها ما يمكن ما يمكن وصفه فيها انهار من ماء غير آسي وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذذ للشاربين وانهار من عسل مصفا اللي يدخل هذه الجنه ويتزحزح عن النار فخذال ولان النار لا تطفئها نسأل الله الامتين من النار النار حرها شديد وقعرها بعيد وطعامها الزقوم وشرابها الصديد بالله ولا يكاد يصغه من شدة حره وصلصه والعيد بالله ويثيمزه من كل مكان نسأل الله الاهين كيف الموز من كل مكان يعني الارض توتي بيحياتي تميت وولد لا موت شراب يميت وولد ما في ما دي موت الكسوة تميت الاستنشاق الهواء يميت والعيد بالله رؤية الناس تميت كل شيء موت كل شيء يميت ولا لا موت هذا معنى قبل الجهنم ها يتزقروا ملائكة وياسيهم الموت من كل قبلها يا ليصلى بالموت يحتلف الدنيا واحد من الأجل الأجزاء كلها تاني يمكن سودي بحياتك ولكن بين حياتي متى الموت غرقه بين الموت الموت خسرناه خلاص ما طرقت يا شيء الموت من كل مكان وما خل بي ميت نسأل الله العافية هواءها يموت سيشاها يموت رؤياها توميت الزراش ها يميت وديانها سميت حجارها سميت ها تميت كل شيء يميت والعياذ بالله الله رحمه الله فمنزع عن النار وادخل الجنة فقط فاته ويستغيثوا تاروا الغوز وستطيع ويستغيث عشر من النار يماتذ بما كان مذنب كدربي الزيت والعيذ بالله يشنون جون بيت السراب بحيث شربه سقط صنعه كلها لشره هو ثم يعاد هو ثم يشرب وراءه لا صلاة الله عليه ليس لهم طعام إلا من ضريع ششش جهنم لا يسمن ولا يغني من جوع يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا فأطعنا السادات المشايخ مشايخ الطريق طريقه أطعناهم وذلك يصنعنا رسول الله كنا ترقيين كنا صوفية نسأل الله العافيه أطعنا سادتنا وتوما أطعنا كبرانا وعظمانا وحكامنا وتركنا من هذا ربنا نسأل الله العالمين ما شاء الله عز وجل وسوقوا ماء حميم فقطع أمعاءهم العيد بالله <تصفيق> لهم من فوق الظلال من النار ومن تحزين الظلال النار محيطة جميع جميع وثم يقول في الآية الأخرى وترمج المجلمين يومئذ المكرنين في الأصفاد صرابينهم القطيران الكسوة مين من مادة قابل الاحتراق والعيد بالله مادة النار ان الله العظيم قطعت لهم ثياب من النار في ريح اخرى قطعت لهم ثياب نعمل خاص كيفصل ليش كيفصل كسوة الجنة نقله في جنة قطعت لهم ثياب من نار ملائكة توصل الكسوة نعمل مصنع شفت غير مش قطعت لهم ثياب من النار, النار يصب من فوق رؤوسهم والحميم يسهر به ما في بطونهم الجلود يبقى الشبح حائي وثم يعذع وثم يعذع وثم يعذع وعذاباً صلنا له فيهم ومستريحون ويغوصوا ويترعو ويقع وكل كلا ومستريحون يا ربنا أخرنا نعمل صالح غير الذي كنا نعمل أولاً عن من يقل لهم أولاً عن من كنا يصدق ربي نصدقه النذير جاكم الموعدة ونصتكم الرسول ونزلس الكساب وكان في من يعيب ينبه ما بعلتم اسكتوا اخصاهم يا ولدين اسكتوا يا عبار اخصاهم يا كلمة الكلف يقلل الكلف اخصي اخصي يا رعاية الله هذا معنى يخصأوا فيها ولا تكلمون صلى الله العافية قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين ربنا أخرجنا من بين فإن عدنا فأنا ظالمون قال اخصأوا فيها هاي ولا تكلمون ونادوا ابقى واحد. ونادوا يا مالك مالك وحزين معه هذا الكلف لنا. ها هذا المدير المدير هذا المدير اللي ما عندش المدير جاءنا مش جنّه الله مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربّك كثر الموت وين الموت ليقضي علينا ربك قال إنكم ولم يجابونك بقول موسى إلا بعد مئة سنه يجاب إيش؟ انكم ماكذون لقد جئناكم بالحق ولكن انترفوا الحق جاكم الحق جاكم القران جاكم المعيره جاكم الكتاب والسنه الحق جاكم وهل بالحق الحق ولكن انعرستم فذو لا اله الا الله فمن زحزح نقول زحزح ما معنى زحزح كان لان الزحزح معناها كانت هناك جاذبيه وتنجذب اخر يعني هي تطلب والغلق يجبث والنار سيطلب والنار سيجبث سبحان الله عند قوة مغناطيسية سيجذب أهل النار وهم يجسدقون فمن زحزح ومن الذي يزحزحك رب العزة بفضله وبكرمه وبجوده فمن زحزح عن النار وحقيقة سبحان الله المعاصي يا أخي جذاب الجهنم جذابة ولا لا جهنم تجذبك بيش بالمعاصي كل ما تعمل معاصي انت تقترب من جهنم زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد, زيد زي إن الجنه جهنم محفوفه بمكارم جهنم بيش بحفوفه الشهوات الزينة هناك الربا هناك الغلوات هناك. هناك كل شي بجهنم وحس بجهنم اللي مش نازل معاصيك ينزل بجهنم وشكو مش جرك وجبدك فضل الله كرم الله عنايه الله الايمان بالله اذا اعطاك الله الايمان واعطاك الناس وعطاك الخضمنه سبحانه وتعالى ونبهك واش بقلبك سبحان الله نور قلبك بالإيمان وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان معناه جذبك جذب الفنحة ذي حاجة إلى الله سنهر إلى الله ونفر إلى الله لعل الله يسأسحنا عن النار عنه والفعل هنا مب... يعني لا موقع ما المسأسحة عن النار هو الله ولكن بالسبب الإيماني بالتوحيد، بالجهاد بالمعروف معروف انه المنكر هذه اسباب تسعى الله سبب والإنسان سبحان الله يحاول بالطاعه والي يموه غدا وبعدها قاس وبعدها ما وبعد معروف ولا بتسقط ولا بتسعصي زوت الله عز وجل. فرق الله حاول هذه المخاطف سجده وكوانس أحاول المخاطف يجده وكوانس أحاول وانس أحاول زحزح إذن زحزح مع النار وكثرتين فقط باس هذا الفوز لهنا هذا هو المجهز. هذا هو النجاح هذا, هذا خلاص ولما يعطي يعطيه, يعطيه الكتاب ديال النجاح ويعطيه الشهاده هذيك الشهاده اللي تاخذها في الدنيا دكتوره ولا دكتور ماكد الشهاده السماويه فاناما نوزي كتابها بيمينه منوزي كتابه بيمينه فيقول ها اقرا كتابك هل يحفظه بصح هذا هو النجاح فيقول ها اقرا كتابيه بالرضا نزلي، بالرضا نزف أن ملاطي سبيه. نحن عندي عندي يقين بأنني سأقطع بان اليوم، وكنستعمل هذا اليوم. فانا نأخذ الشهادة. أيوه، يبهي به، وسخر وما شاء الله. الدنيا. يوم أنا شو واحد، ذا خمسة ورثة، واجتهدت في. هذا كوز، كوز عدو كبير وشهادة فيه تبرة. سبحان الله كبير. ويمسخر فيها كل من دخل بيته. يمسخر فيها كلها.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 خلاص شو مساء؟ يعني تتمتها بها قليلا ثمين قضي خلاص ثمت تعجوية تشري جلابت ثمت تعجوية يوما ما شهر شهرين ثلاثة عشر وفعة عشر ولا قميس ولا صروار ولا اي شيء تتمت تعجوية ثم يذهب يدمحها مجرد وقت قال مساء غروض خداع لأن غروض خدع الغبل ظن أن شيئا الناس الذين يقبلوا على الدنيا ظنوا أنه شيئا ربوا بربحه ربح مليارات ربح المدبات، ربح الشركات، والخلاص بأس الله فوض هذا ليس فوزا أشف اللي هو اللي اصطرح مع الله هو اللي اعتر ولائل الله هو اللي اختبتنا الله هو الذي اصلص الدين لله هو الذي اعطى العبودية جاملة لله هذه الدنيا ارتقها ليش؟ للا إله إلا بل الله كل شيء يأخذوه على اسم الله كل شيء يقبل على الله لا يلأ لنا الله فيه مصحى وذي دنيا والديكودي الدين يخضعه ما يخضع الدين للدنيا لا يخضع الدنيا للدين حتى المال إذا جمعاً لابد يستفسكيه رب العزاء أخذها ما أخذها أم لا إذا, أخذ... إذا... إذا أمره يعني وأذنه له أكبر وإلا أحده دينهم دي. يدخلوا يديهم يقول يا ربي هذا أخذه أم إذا قرّضه رفض وإذا قرّضه يرمي، يرمي به طاعة لله. نعمل المال الصالح، نعمل المال الصالح. فرمل المال هو ما يخذه إذا كان الصالح ياخذ الربا يأخذ من الحشيش لا، يأخذ من السرقه من التصيف والجين والميزان لا يأخذ. المال الكافر ما يأخذه أبداً، لا ياخذ إلا المال الذي يشهد الله إلهه الله و الله. هذا مال الصالح. المن الذي خضع شرع الله أما من الذي يكرهه الله ويبغضه الله ويسقطه الله يرفضه لا تعجبك اموالهم اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي لا اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي الزوجه هو ما يتزوج زوجه الا اذا شاء الله له هذه الزوجه هذه نعم اشمن هي صاحبه المال صاحبه الجمال صاحبه حسب والنسب لا صاحبه الدين نعم الذي نعم اذا كان الدين بالاله اذا مع الدين الجمال الجمال ثانوي واذا كان مع الدين المال يا احبل واذا كان مع الدين حسب النسب يا احبل ولكن الاساس هو الدين ويعجب ان الامام احمد رحمه الله قال ارى تتزوج امراه اسال عن جمالها اسال عن جمالها ليش وزم بعد ما اسال عن جمالها وتعي زين كذا الى هم تقول واشعب الدين متحجبه تصلي صحف الله تقوم الليل اذا قال نعم تزوجها وإلا رفضها رفض ليش وجه الجبل ولا الدين للدين. أما يقول يقول مثل إذا بحث أول يقول أنا صحيح. أنا أقصي صاحب الدين. تصلّي؟ نعم. واحد وأحذّوجان ما شاء الله. على سبيل المثال مصلّيان وتحصل القرآن وتقوم الليل وتقعد ما شاء الله. لا. وثم ما مشى؟ نعم. طيب. ها. بذا. وثم ما مشى؟ ما شاء الله. في جماله. ردّى على سؤالكين. ليش ردّى؟ وش ردّى للدين؟ لا. ردّى لي بدوني. ولذلك قال يقول لما محمد أول ما تسأل عن جمالها الدواعي التي سبقت ذلك ثم في فش إذا, إذا تزوج للدين وإذا رفض للدين كل طوب ف... إذا يا إخوان نحن لا نقول إن الدنيا ينبغي ان يعزف الإنسان عنها وينكبتها ثلاثه ثلاث وثم يذهب الجيد ويظل اليوم صائما والليل قائما وكفى لا نقول هذا أبدا بل الدنيا كلها بقتلها بقتل وقضيذها خلقها الله لمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اما الكافر بالله اما اليهود والنصران والعلمان والمجوس والمجوز والمجوز ما يشهد من الطائف الضالة هؤلاء لا يستحقون الدنيا لا يستحقون ولا الشرق ولا يستحقون ولا الاستشاق لا يعني واحدة من الاستشاق الهواء ما يستحقون ليش لان هذه النعيم لمن هي؟ لله والله يعطي هذه النعم لمن يشكره عليها يشكره بالايمان به بطاعته بعبادته بترفيخ امره وشناب نهيه وإخلاص العبودية لله هؤلاء من ذي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي؟ بالكاملين هي لمن؟ للذين آمنوا في الحياة الدنيا، وثم يشركوا منكم بهذه التجا، واعتدوا الكفر عندهم، ولكن بقى... لأن الجبر الجبر كي أعطاه بمقدرهم من قلهم، كلا ولن الجبر وجبر المؤمنين كلهم كلا معهم. حكى في الكل من يكون كي يكون يعني واحد يأكل وثبتيش كلك يا طيب. فكذلك الكفر من سحبا ماذا قال الله؟ ليه لا لين وليشكر الله والذين لا يشكر الله ها سحبا. ثم قال خافس صوني يومن قيامه والكفر اللي يمشي ويش عنده شيء من نائب ناعد؟ ما عنده ما عنده من الجحيم هذه كلمة قصيرة أرسو التذكير بها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم باركنا جميعا لما احبب وارضى سبحانك اللهم احمديك اشهد الله لا اله <تصفيق> الا هو سبعنا ربنا جل وعلا سبحان ربي جرب السما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا الله